Fifty Languages Toti shira bs kubhura Tisعة un wasab'un Tisعة un wasab'un Bsifat sakhir Al-Sifat, انا البس ثوبا ازرق انا لابس ثوبا ازرق جنو بسيش شيو احمر انا أحمر. <تصفيق> انا البس ثوبا اخضر انا لابس ثوبا أخضر. أحمق شوزر سشاف سأشتري شنطة يد سوداء سأشتري شنطة يد سوداء أحمق حبشر سشاف سأشتري شنطة يد بلنية سأشتري شنطة يد بلنية أحمق فجر سأشترِ شنطة يد سأشتري شنطة يد بيضاء, بيضاء. ماشيناج سيشيچا أحتاج لسيارة جديدة أحتاج لسيارة جديدة ماشينا بسنجا احتاج لسياره سريعه احتاج لسياره سريعه ماشين غبصف سيشيقاح احتاج لسياره مريحه, أحتاج لسيارة مريحة. هناك فوق تسكن امراه كبيرة السن هناك فوق تسكن امراه كبيره السن بزلفغ فشر اشاغكي هناك فوق تسكن امراه سمينه هناك فوق تسكن امراه سمينه بزلفغ زخزخن <تصفيق> هناك تحت تسكن امرا فضولية هناك تحت تسكن امرا فضوليه صف <تصفيق> غخر تيخاجغ ضيوفنا كانوا اناسا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء صف شخقى فخر تيخقىغخ ضيوفنا كانوا اناسا مهذبين ضيوفنا كانوا ناس, ضيوفنا كانوا ناس, ضيوفنا كانوا ناس مهمين س <سؤال> لدي اطفال محبوبون لدي اطفال محبوبون ها سيغ دسخ لكن الجيران لديهم اطفال وقحون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون في تألاتكخر ورسأخ هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟